قبلوا هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز فنتقام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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيض فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأوينه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 وَهُنَاءَكَهُمْ وَقُودُ النَّارِ كذبَ بِآلِفِ رَعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذبُوا بِآيَاتِنَا فَنَفَذَهُمُ اللَّهُ بِبُنُو بِدْعٍ والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم ايه في فئتين التقتا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 والله عنده حسن المآب قل أأنفئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها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 ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فان حجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين اوتوا الكتاب والامين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وَإِن تولوا فَإِنَّمَا عليك البناء والله مصير بالعباد إِنَّ الذين يكفرون بِآيَاتِ الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون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 وغرهم في دينهم ما كانوا يفتغون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه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 إذا تحبون الله فاتبعوني يحذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ان الله اصطفى ادم ونوحا وَآلَ ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم اذ قالت امراه عمران رب ان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 قال رب هبري من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الممائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة, مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقب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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أَنِّي أَخْلُقُ لكم, أني أخلق لكم من الطين كعيعة الطير فأنفقوا فيه فيكون طيرا بِإِذْنِ الله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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجدتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَائِنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آذب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبِنَاءَنَا وَأَبِنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا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 ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين وادت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم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 وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا, وكفروا آشره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل الذي بالله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم فمن قليلا أولئك لا اولئك لا خلاق لهم في الاخره لا في ولا يكذبهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه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 بعد أنتم مسلمون، وإذ أخذ الله مثال النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، لما من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم النبي به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم قصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما هوت موسى وما والنبيون من ربهم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 قالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لمن تقبل توفتهم لن تقبل توبته وَهُنَاكَ هم الْكَفَارُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فلن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ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 ان اول بيت يوضع للناس الى الذي مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا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 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم المسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى سَفَاهِ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْتُمُوهُنَّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يبعوكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يودوكم الأذبار ثم لا ينصرون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 ها انتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قالوا عطوا عليكم الأنامل من الغير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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَادَرْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ بَقَاعًا لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزدين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف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 وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِيَادِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعْ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَوْمَ قَرِيبٌ قَائِبٌ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُبْ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَادِمُونَ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 وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أذر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بيننا وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين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 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتمه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو تتلون ومن ينقلب على أعقابكم ومن ينقلب على أعتبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجد الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله محفظ المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقربوا خاسرين بل الله مولاكم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 ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تدعون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهم متهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هذ لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر أكلم لله يخون في أنفسه ما لا يبدون لك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 ذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكون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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو بدتم لبغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن بدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فضى غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين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 والله بصير بما يعملون لقد منا الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلالهم أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبِتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِكُمْ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناه هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان من يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعتوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون في نعمة من الله وخض وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابه الخط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 الله وفض لم يمسسهم شوه واتبعوا رضوان الله والله دو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوه وخافوني ولا يحزنون كالذين يسارعون في الكفر انهم لن يغروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يغروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير بأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين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 وَمَن يُؤْمِنْ وَيَتَّقِ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتاهم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 بغير حق ونقول ذرقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسوله حتى يأتينا بقربان تأكلوا النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتم إن كنتم صادقين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 فمن زحزح عن النار وأدخل فَقَدْ فقد فاز وما الحياة الدُّنْيَا الدنيا مَتَاعُ متاع الغرور فِي في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن وَإِن وتتقوا فإن ذلك من عزم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولو عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار الآيات لول الألباب الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك انت تدخل فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمموا بربكم فآمنا ربنا تغفر لنا سيئاتنا وتغفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وردتنا على رسلك ولا تزنا يوم القيامة إنك لا تغلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل آمنين من ذكر أو منثى من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديالهم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن, لأكفرن عنهم سيئاتهم تجري من تحسن الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يمر تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم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 ان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما وَمَا أُنْزِلَ إليكم وما انزل اليهم خاشعين لله, خاشعين لله لا يشتعون بِآيَاتِ الله ثمنا قليلا اولئك لهم أَجْرُهُمْ عند ربهم إن الله سريع الفساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون